وقلنا أن الكلام فيه في, في مسائل المسألة الأولى تعريف الصحابي المسألة الثانية بما تثبت الصحبة المسألة الثالثة المراد بقول الصحابي عند علماء الأصول المسألة الرابعة حجية قول الصحابي المسألة الأخيرة هل مذاهب الصحابة متفاوتة في القوة أم كلها على درجه واحدة وكنا قد انتهينا من تعريف الصحابي وبما تثبت الصحبه ووقفنا عند المراد بقول الصحابي عند علماء الاصول اولا قول الصحابي عند علماء الحديث ما اضيف الى الصحابي من قول او فعل هذا ما اضيف الى الصحابي من قول او فعل اما علماء الاصول فيقولون ان قول الصحابي أو مذهب الصحابي قول الصحابي او مذهب الصحابي هو ما مؤثر عن احد الصحابة ما جاء انتبه ما جاء عن احد الصحابة من قول او رأي في مسألة في واقعة لا نص فيها من كتاب او سنة هذا هو قول الصحابي او مذهب الصحابي عند علماء الاصول ما اثر ما جاء عن أحد, عن, عن أحد الصحابة من قول أو رأي في حادثة في أمر في واقعة لا نص فيها من كتاب أو سنة هل هذا القول أو هل هذا المذهب يعتبر دليلا شرعيا هل هو حجة يحتج به في إثبات الأحكام الشرعية سواء كان هذا الأمر حرام أو واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه اختلف أهل العلم في ذلك اختلف علماء الأصول في ذلك ولكنهم القول الذي عليه جماعة من المحققين التفصيل في هذه المسألة علماء الأصول قالوا بالتفصيل في هذه المسألة أعني أهل التحقيق من علماء الأصول قالوا بالتفصيل في هذه المسألة قالوا أقصاء أقوال الصحابة أو مذاهب الصحابة أقساء القسم الأول أن يتكلم الصحابي بكلام لا مجال للرأي فيه لا مجال للرأي فيه فهذا له حكم الرافع هذا يعتبر حديثا نبويا بل العلماء علماء الحديث يقولون أنه حديث مرفوع حكمه مثال ذلك مثال ذلك ما رواه الدارمي عن أبي سعيد الخدري قال والكلام قال بدون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق ما بينه وبين البيت العتيق هذا الحديث نعم ورد مرفوعا ولكن الصحيح عند علماء الحديث أنه أو الصواب عند علماء الحديث أنه من كلام أبي سعيد الخدري أنه من كلام أبي سعيد هذا هو الصاب ولكن هذا له حكم الرفع هذا يعتبر حديثا لماذا قلنا أنه يعتبر حديث لأنه لا مجال للرأي فيه لا مجال للرأي فيه ومعنى أن الكلام لا مجال للرأي فيه أن يخبر الصحابي بكلام معين هذا الكلام لا يمكن أن يكون أتى به من بنات أفكاره من عقله أو باستنتاجه إنما لا بد أن يكون سمع سمعه من, من مصدر اعلى من النبي صلى الله عليه وسلم مثال ذلك كأن يخبر الصحابي عن أمر سيحدث في المستقبل في نهاية العالم سيحدث عن أمر يحدث عن أمر يحدث قبيل الساعة من أين له بهذا الأمر او أن يخبر الصحابة عن أمر حدث في الأمم السابقة في قصص الأنبياء من أين له بذلك؟ هذا مما لا مجال للرأي فيه، فلا بد أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال هذا نعم من كلام الصحابي لفظا، ولكن له حكم الرفع، ولكن له حكم الرفع كما قال علماء الحديث. مثال ذلك، أي من الأقوال التي لا مجال للرأي فيها، كأن يخبر الصحابي عن أجر معين، أجر ثواب معين عن عمل معين. الحديث الذي رواه الترمذي عن ابن مسعود من قرأ حرفا من كتاب الله فلو به حسنة والحسنه بعشر أنساله لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم من حرف هذا الحديث قرر علماء العلل أن الصواب فيه أنه من كلام من كلام عفوا أنه من كلام من كلام ابن مسعود كما قال الضال وغيره قالوا أن هذا الصواب أنه من كلام ابن مسعود ولكن هذا الأجر من أين أتى به ابن مسعود هل استنتج جاء ذلك هل قاس أمور معينة استنتج هذا الأجر بعقل لا. هذا مما لا مجال للرأي فيه فهذا له حكم الرفع مثال آخر أو الثالث ما رواه ابن خزيمة عن أبي هريرة قال أبو هريرة قال الهرة لا تقطع الصلاة إذا مرت الهرة أمامك لا تقطع الصلاة فإنها, فإنها من متاع البيت من أين له أنها لا تقطع الصلاة هذا مما لا مجال للرأي فيه نعم هذا ورد مرفوعا لكن الصواب كما قال علماء العلل أنه من كلام أبي هريرة كذلك أمثلة أخرى، ولكن نكتفي بهذه الأمثلة أن القسم الأول من اقوال الصحابة، القسم الأول من أقوال الصحابة أن يتكلم الصحابي بكلام لا مجال للرأي والعقل فيه كأن يخبر عن أمر حدث في الماضي، في عن أخبار الأنبياء. الس... عن أخبار الأنبياء الأنبياء السابقين أو أن يخبر عن أمر سيحدث المستقبل من علامات الساعة قبيل يوم القيامة أو أن يخبر عن أجر معين لعمل معين هذا مما لا مجال للرأي فيه حكم هذا الكلام الذي يتكلم به الصحابي له حكم الرفع يعني يعتبر حديثا نبويا يحتج به كالسنه المرفوعة تصريحا قال حفظ بن حجر رحمه الله تعالى في النزهة المرفوع من القول حكما لا تصريحا هذا يسمى مرفوع حكما لا تصريحا ثم قال مثال أن يقول الصحابي صحابي يتكلم أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ضميمة أخرى اضفناها حتى نقول أن هذا الكلام له حكم الرف أول أن يكون مما لا مجال للعقل فيه ثانيا أن يكون الصحابي المتكلم ليس ممن عرف بالروايه عن أهل الكتاب مثل عبد الله بن عمرو بن العاص فانه كان يحكي اخبار أهل الكتاب فان تكلم بكلام لا مجال للراي فيه يقول علماء الحديث هذا ليس له حكم الرفع ليس له حكم الرفع قال قال حافظ بن حجر الذي لم يأخذ أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال الاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة لا يفسر لغة أو شرح غريب كالأخبار عن الأمم الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية الأخبار الآتية كالملاحم وعلامات الساعة أو الفتن وأحوال يوم القيامة. وكذا الإخبار عما يحصل بفعله سواب مخصوص أو عقاب مخصوص وإنما كان هذا الكلام له حكم الرف لأن اخباره بذلك يقتضي مخبرا له قلنا أن هذا الكلام له حكم الرف لأنه لا بد أن يكون سمعه سمعه من, من من مصدر أعلى منه وهو محمد صلى الله عليه وسلم ويقول الشنقيط رحمه الله فإن كأف المذكرة فإن كان القول مما لا مجال للرأي فيه فهو له حكم المرفوع كما تقرر في علم الحديث فيقدم على القياس ويخص به النص ويخص به النص, ويخص به النص يعني حاصل القسم الأول من أقوال الصحابة أن يتكلم الصحابي بكلام الصحابي غير المعروف بالاخذ عن أهل الكتاب أن يتكلم بكلام أن يتكلم بكلام مما لا مجال للرأي فيه هذا له حكم الرفع يعني دليل, دليل شرعي كالسنة النبوية يقدم على القياس ويخصص به العام ويقيد به المطلق ويعمل به كباقي كالكتاب, كالكتاب والسنة لماذا؟ لأنه حديث مرفوع حكما هذا هو القسم الأول من أقسام, من أقسام مذاهب الصحابة أو أقوال الصحابه القسم الثاني أن يقول الصحابي قولا مما للرأي فيه مجال ويخالف صحابي آخر أن يتكلم الصحابي بكلام مما للرأي فيه مجال يعني أمور تدرك بالعقل تدرك بالعقل وهذا القول يخالف فيه صحابي آخر مثال ذلك مثال ذلك ابن عمر كان ينقض الوتر ما معنى نقض الوتر يعني الإنسان صلى ما شاء بالليل ثم صلى الوتر ثم نام ثم نام أو انشغل ثم بعد ذلك بعد ان أوطر آخر الليل أو وسط الليل بدأ له أن يصلي. جماهير أهل العلم يقولون مسنا مسنا. ابن عمر ومعه بعض الصحابة يقول أنك تنقض الوتر بركعة يعني تصلي ركعة تنقض بها الوتر الأول ركعة واحدة. ثم تسلم ثم تصلي مسنا مسنا ما بدأ لك ثم توتر مرة ثانية. هذا يسمى نقض الوتر. ابن عمر يقول انا أفعل ذلك برأيي لا أرويه عن أحد يعني لم اسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وقد خولف في ذلك خالفه عثمان بن عفان خالفه عمار بن ياسر خالفته أم المؤمنين عائشة قالوا يصلي مسنى مسنى ولا ينقض الوتر ولا يصلي الوتر مرة ثانية وابن وأم المؤمنين عائشه تقول هذا يلعب بوتره فهذا القول هل يكون حجة القسم الثاني وهو أن يقول الصحابي قولا مما للرأي فيه مجال كما فعل ابن عمر ويخالفه صحابي آخر إذا قال الصحابي قولا وخالفه صحابي آخر لم يكن أحدهما لم يكن قول لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر يعني لا يجوز أن نقول هذا القول حجة لماذا أن الصحابه اختلفوا هنا؟ قال الآمدي اتفق الكل على أن مذهب الصحابه في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين إماما كان أو حاكما أو مفتيا يعني هذا القسم لا يكون حجة الآمدي يقول اتفق الكل يعني كل العلماء كما يقول هو أن مذهب الصحابه في مسائل الاجتهاد الصحابي الذي يخولف لا يكون حج على غيره من الصحابة المجتهدين ما دام خالفه غيره قال أبو عمرو بن الحاجب مذهب الصحابي ليس حج على صحابي آخر اتفاقا والمختار ولا أعلم يقول ابن الحاجب مذهب الصحابي ليس حج على صحابي آخر اتفاقا والمختار ولا على غيرهم يعني في هذه الحالة إذا ورد عن الصحابي قول في مسألة معينة لا مجال فيها للرأي وخالفه الصحابي آخر هذا القول لا يكون حجة لا على أحد من الصحابة ولا على أحد ممن جاء من بعدهم كما قال ابن الحاجب قال الخطيب البغدادي واما فأما إذا اختلف الصحابة على قولين لم يكن قول بعضهم على حجة على بعض ما دام اختلفوا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن تنازعوا رد رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ولم يكن قول بعضهم حجة على بعض أو كما قال شيخ الإسلام وقال ابن القيم فإن خالفه إن خالف الصحابي صحابي مثله لم يكن قول الأول حجة على الثاني ولا العكس كما قال ابن القيم قال الحفظ بن حجر والصحابي إذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن ذلك القول حجة اتفاقاً ويقول الشوكاني في أرشاد الفحول اتفقوا على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحج على صحابي آخر وممن نقل هذا الاتفاق القاضي أبو بكر والآمدي وابن الحاجب قال الشنقيطي قول الصحابي الذي ليس له حكم الرفع ليس بحج على مجتهد آخر من الصحابة إجماعاً نلخص ما ذكرناه من أقوال أهل العلم. نقول القسم الثاني نحن تكلمنا عن القسم الأول أن يتكلم الصحابي بكلام مما لا مجال للرأي فيه. وهذا الصحابي غير معروف بالاخذ عن أهل الكتاب. فإن كلام الصحابي في هذه الحالة له حكم الرفع دليل. القسم الأول. القسم الثاني أن يتكلم الصحابي بكلام مما للرأي فيه مجال. يستنتج بالعقل هذا القول. الذي قال به الصحابي قال فو صحابي آخر أو خالفه بعض الصحابة في هذه الحالة هذا القول لا يعتبر حجة لا يعتبر حجة لا يعتبر حجة على الصحابة ولا على من جاء من بعدهم ولا على من جاء من بعدهم القص القسم الثالث من اقوال من اقوال الصحابه ان يتكلم الصحابي قولا أن يقول الصحابي قول هذا القول مما للراي فيه مجال ايضا كلام قد يدرك بالعقل والراي والاستنتاج والنظر مما الرأي فيه مجال ولا يخالف أحد من الصحابة وينتشر هذا القول بينهم ولا ينكره أحد يعني تحدث نازلة معينة فيفتي فيها بعض الصحابة بقول معين هذا القول لا يخالف فيه أحد من الصحابة وهذا القول الذي لم يخالف فيه انتشر بين الناس أي أعني بين الصحابة ولم ينكره أحد منهم ولم ينكره أحد منهم قال العلائي حفظ العلائي في كتاب اجمال الصحابه اجمال الإصابة قال إذا قال الواحد منهم قولا أو أكثر من الواحد كالاثنين والثلاثه واشتهر ذلك بين الباقين ولم ينكروا ولم ينكروه والاظهر ان هذه موافقه لذلك القول او هذا الفعل ولم يوجد انكار هذا يسمى إجماع سكوت والإجماع السكوت حج عند كثير من أهل العلم يبقى القسم الثالث القسم الثالث من أقوال الصحابة أن يت أن يفض الصحابي أو أن يجتهد الصحابي في نازلة في مسألة يتكلم بكلام معين أو رأي معين في قضية معينة لا نص فيها ولا, ولا لا نص فيها من كتاب ولا سنة أن يتكلم الصحابي في هذه المسألة أو في هذه القضية بكلام هذا الكلام لا ينكر عليه أحد من الصحابة وينتشر ولا يوجد قول يخالف هذا القول هذا يسمى إجماع سكوتي فهو حجة عند كثير من أهل العلم قال الشيخ الإسلام بن تيميه وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر ولم تنكر هذه الأقوال التي انتشرت في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء حجة عند الجمهور كما يقول شيخ الإسلام ابن قال ابن القيم في اعلام الموقعين وإن لم يخالف الصحابي صحابيا آخر فإما أن يشتهر هذا القول بين الصحابة فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع يعني إجماع سكوتي وهو حجة قال الشنقيطي هو حجة عند الأكثر أعيد مرة ثانية اقوال الصحابه على اقسام القسم الأول أن يتكلم الصحابي بكلام مما لا مجال للراي فيه مما لا مجال للرأي فيه ويكون هذا الصحابي غير معروف بالاخذ عن أهل الكتاب فكلام الصحابي هنا يكون له حكم الرفع كالحديث النبوي يحتج به يقدم على القياس يقيد به المطلق يخصص به العام يخصص به العام يعمل به كالسنه المرفوعه يعمل به كالسنة ويسمى مرفوع حكما مثاله مثال ذلك قول قول أبي سعيد من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة ضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق أو كما قال هذا لو حكم الراف لأن لأن لأن أبا سعيد لم غير معروف الأخذ عن ألف عن أهل الكتاب وهذا مما وهذا مما لا يدرك بالرأي بل لا بد أن يكون سمعهم المصدر مصدر عالي أي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قول أبي هريرة الله لا تقطع الصلاة فإنها من متاع البيت إلى غير ذلك من الامثله هذا هو القسم الأول القسم الثاني أن يتكلم الصحابي بكلام مما للراي فيه مجال الأول ليس للرأي فيه مجال القسم الثاني مما للرأي فيه مجال ولكن هذا الصحابي يخالف من صحابي آخر فهذا فهذا ليس بحج على أحد من الصحابة ولا حجة على ما على من بعد على من جاء من بعدهم يقول الإمام مالك سؤل مالك كما أخرج ابن عبد البر وأبو عبد الله الحميدي في كتاب جزوة المقتبس وهو في في تاريخ الأندلس وهذا الأصل صحيح صح عن مالك سئل مالك عن اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خطأ وصواب فانظر في ذلك إذا اختلف الصحابة في مسألة معينة اختلفوا فلا تلان نلزم بقول معين قال الشافعي في أقويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه رضي الله عنهم إذا تفرقوا فيها يعني اختلف الصحابة إذا تفرقوا نصير إلى ما وفق الكتاب والسنة إلى ما وفق الكتاب والسنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس وقال أيضا إذا اجتمعوا أي الصحابة أخذنا باجتماعهم وإن قال واحد منهم ولم يخالف غيره أخذنا بقوله فإن اختلفوا فأخذنا بقول بعضهم ولم نخرج عن قول الكل كلام مالك كلام الإمام الشافعي في غاية الدقة قال إذا اتفق الصحابة على قول معين أخذنا بهذا القول أخذنا بهذا القول إذا اختلفوا أخذنا بأقرب الأقوال إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس والقياس ومع هذا كل لا نخرج عن أقوالهم بالجملة فهذا والقسم الثاني القسم الثاني أن يتكلم الصحابي بكلام مما للرأي فيه مجال ويخالف هذا لا يعتبر حجة لا على الصحابة ولا على من جاء من بعدهم القسم الثالث أن يتكلم الصحابي بكلام مما للرأي فيه مجال وهذا الكلام لا يخالف فيه نازلة معينة تكلم فيها أحد الصحابه واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر تكلم فيها بعض الصحابة في هذه النازلة التي لا كتاب فيها ولا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم فيها بكلام لا مجال للرأي لا, لا تكلم فيها بكلام للرأي والنظر فيه مجال ولم يخالف هذا الصحابي وانتشر هذا القول هذا القول يسمى يعتبر حجة عند جماهير أهل العلم ويعتبر إجماع سكوتي نقل الإجماع على ذلك أقصد نقل قول الجمهور على ذلك قلنا أن الصحابي إذا تكلم في نازلة برأي أو بكلام ولم يخالف فيه وانتشر هذا القول قلنا أن جماهير أهل العلم يحتجون بذلك نقل قول, الجماهير قول الجمهور شيخ الإسلام بن تيمية والشوكاني والعلائي الحافظ العلائي فهذا هو القسم الثالث القسم الرابع أن يتكلم الصحابي بكلام مما للرأي والنظر فيه مجال ولا يخالف أحد من الصحابة لم يخالف ولكن الفرق بين هذا القسم والقسم الذي قبله أن هذا الكلام لم ينتشر القسم الثالث انتشر بين الناس لا هذا الكلام لم ينتشر فلم فلا ولم يعلم أنه انتشر أم لا فهل هذا حجه كالذي قبله عند الجمهور قال الخطيب فيه قولان اختلف أهل العلم في ذلك على قولين القول الأول أنه حجة القول الأول أنه حجة فقالوا الذين قالوا أنه حجة قالوا الصحابي لا يخلو اجتهاد الصحابي لا يخلو أن يكون لا يخلو عن أمرين الأمر الأول إما أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حجة وإما أن يكون من اجتهاده واجتهاد الصحابي أولى من اجتهاد غيره من اجتهاد غير فهذا من هذه الحاسية يعتبر حجة وفريق اخر قالوا ليس ليس بحجه نلخص اقوال الصحابه نكتفي سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك